بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل والعجيين الصادرين انتهينا إلى أن مفترض أصل العمل هو النقد فإن المتيقن فهم المتيقن أنه من حين الإجازة تترتب العالم وأكثر من هذا مقتضى السحب عدد من. ثم هو الكشف الحكمي يعني لو آمننا بالكشف بأي دليل فمقتضى أصيب عملي هو الكشف الحكمي لأن الكشف حقيقي بزيادة النمو لأن الكشف الحقيقي بزيادة وهو النمو حقيقة الملك خصل قبل ذلك هذا أن حقيقتان الملك خصل قبل ذلك هذا هم مقتضى للصحاب فأولا مقتضى لأصل هو نادر وبعده مقتضى الاصف والكشف الحقيقي واذا فيجب ان نبحث عن انني هل هناك ما يثبت الكشف الحقيقي او هل هناك ما يثبت الكشف او وجدنا ما, ما يدل على الكشف وكان دليل دالا على الكشف لكنه ليس دالا على الكشف الحقيقي نبني على الكشف ولو لم نجد أصلا دليلا على الكشف نبني على النقل ولم نقبل بيان من قال أن الكشف الحقيقي هو وفق القاعدة أو على طبق القاعدة لأن الإجازة إجازة لما وقع فما وقع عبارة عن البيض قبل يومين فالإجازة إجازة لما وقع فمقتل القاعدة الحقيقي هذا لم نقبل كذلك لم نقبل أن مختبر قاعدة الكشف الحكمي في مقابل الناقل يعني إذا دار الأمن بين الكشف الحكمي والناقل مختبر قاعدة أشكفها الكشف الحكمي هذا لم نقبله ونحن نحسب مختاره السيد الخوئير الله نحسبه في علاق الكشف الحكمي وإن كان هو لم يرضى أن يسميه كشف فقنيا لحجز النمو التنزيل ما موجود فلأكون أصلا التنزيل هو إلا لغة إن هو إذا تفهم في الحوار لا أكثر تنزيل ليش الشيء أجا أدار تثنون في العبارة فجعلوا غادار شاهدا على أنه ليس كشف القطوين نحن لا نقبله ونقول حتى السيد القطوين نقبله في عدال ألطائم بالكشف القطوين لأنه غاية موارك يقول المعتبر مقدر والاحتوار متأخف ما دام الاحتوار متأخف اذا صار الكشف كشف لم يبق علينا الا ان نبحث هل هناك نص يدل على الكشف او لا وان كان هناك نص يدل على الكشف هل هذا هو الكشف الحقيقي او الكشف النصوص التي تذكر للكشف نصان أو على الأدل عمدتها نصان الأول ما مضى من صحيحه فحيحة ابن تيس عن الجعفر الباطر عليه السلام قال أضى ان يكون مؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها سيدها الآخر فقال هذه وحيدتي ضاعف ابني بغير ابني وما الحكم الإمام عليه السلام قال خل وليدتك ربنا خل الوليدة لأن ابنك بعض غير وقال ابنها فناشده المشتري المشتري جاء إلى الإمام قال خبر الله فإن المشكلة إذا أنا شو أنا خلق أنا هذا هذا ابن ليس هو صاحب ما دعبوه وأنه من دون إذن الله خلق مشكلة نحن مش على خطرتنا خلق مشكلتك الإمام عليه السلام قال فرق ابنه يعني الذي باع الوليد حتى ينفذ ذك ما ضاعك فلما أخذ البيع الإبل قال أبوه أرسل ابني فقال له أرسل ابنك حتى ترسل ابن فلما رأى ذلك سيد الملك أجاز بيع ابنه وهذا هذه رواية قد ما ضام فيما سبع هي احتمالان. الاحتمال الأول أن نفترض أن هذا هذا الإبن عبدون للمولى الأول. لأنه صحيح أن المولى الثاني الذي وطأها لم يكن راضيها زنا، فإنما مرضي شبهه. لكن على كل حال ما دام أن الراضي لم يكن راضياً صحيحا كان رضي شبهه. إذن هذا يعتبر أدنى. إما هكذا هذا أحد الاحتمالين كان. والاحتمال الثاني انه لا حر هذا الولد لان وطي المولى الثاني على كل حال كان وطيا شرعيا ولو على اساس وطي شكر فهذا الولد حر وعندئذ هذا الولد الحر للمولى الأول أن يأخذهم مكان ثمنه لأن المولى الأول يقول أنا كان بإمكاني أن الوليده الوليدة لعبد من عديد فأحصل ولدا عبدا الان فأوضتم علي ذا فأنضيتك فأقول فألتمني طبرا احتمالان بعد في الرواب على كل الاحتمالين سواء صح الاول او الثاني فقد بحثنا في مسار التالي ان الاحتمال الاول هو الاوفاء والاحتمال الثاني او الاوفاء بحثنا في مسار سواء صح الاحتمال الاول او الاحتمال الثاني نقول انه لولا الكشف لما كان الحل الذي قدمه الإمام عليه الصلاة والسلام لم يكن حل لمشكلة السيد. السيد الثاني فعليس السيد الثاني إنما عشق الإمام لقال أعطني حنان الإمام عشق للأمام أن تأخذ ولده الى ان الخبرخ يقول منصد البيع غاية ما يترتب تبخي على ذلك بناء الناقل غاية ما يصدر على ذلك, ذلك انني يحنيني الوليد المختلف اما الولد ما رح يدني لان ولدك قلنا اما انه محطون على أحد الأثمان بالمولد الأول أو مأخوذ في مقابل الثمن. الثمن قد في في مقابل الثمن الثمن. لكن ولده الذي باع فزيء لن يكون يبيع أن شو؟ <تصفيق> يعني على, ال... على الناقل الوليد ترجع الى, إلى المشكل من الآن من حجازة ترجع لكن الولد ما يرجع الولد ان كان عبدا ثم يرجع وان لم يكن عبدا لكنه ذاك من حقه ان يأصد الى ان يعطى ثمنه ثم يرجع الى ان يعطى ثمنه وان يرجع فما معنى قوله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني ما معنى قال أرسل ابني فقال لا أرسل يعني هذه مشكلة هذا الرجل لم تكن فقط مشكلة الوليد ولا أرسل ابني فقال لا أرسل ابنك حتى ترسل حتى ترسل ابني فبعضهم إن مشكلة المشتري لم تكن منحصرة في مسألة أنه يريد الوليد لا كان يريد الوليدة وابنها فهذا واضح في الكشف بمعنى من معاني الكشفه قول الكشف الحكمي قول ما قاله السيد الخولي والذي لم يقبل ان يسمى كشفا حقيقيا ولا يقبل ان يسمى كشفا حكميا لم يقبل ان يسمى كشف الحكم لم يقبل أن يسمى كشفك حقيقيا لأنه لم يؤمن بالشرق المتأخر ولم يؤمن بالأثر الأحقراء ولم يؤمن بكون التعقب هو الشعب لأن هذا خلافه ظاهر فلم يقبل هذا ولا بحق فلا دايد عن الكشف ولم يقبل الكشف حكمياً لأن الكشف الحكمي ربطه بالتنزيل ونحن خطوناً ما ربطه فيتم وجه من ولي الكشف ولو هذا الذي سي سأخبرهم سيكون تفضل المقتدر وهذا التأخر يتم شئاً هذه هي الرواية، والرواية الثانية التي تذكر في المقام صحيحته ابي الخبيثة حتى انا أنا أظن أنه في بعض النسخ مكاسب في مؤثر مقاطعة مؤثر على أعينه، أظن قد تشتكي كنت شطار. في بعض النسخ المكاسب الشيخ الأنصاري أشار إلى روايات أخرى ليك الرواية ولكنه في بعض نسخ المكاسب شاطب عليه وأنا راجعت الروايات الرواية الأخرى يشير إلى إنصح أن الشيخ الأنصاري أشار لها رأيت أنها مبيل لذلك ولها تركتها. ابحث فقط في الروايه الروايه الاولى صحيحه محمد بن خيس والروايه الثانيه صحيحه ابي عبيده الحذاء فقد استدل السيد رحمه الله بهما فقال أننا لو لم نؤمن بما امنا به من تقدم هذا يسمي تقدم, تقدم. المختبرة لو لم نؤمن بما آمنه بمختبى القاعدة نؤمن بذلك بسبب هاتين الروايتين وحمل هاتين الروايتين على هذا الذي هو مختار. هو مختار على مختبى القاعدة بمختبى القاعدة لو تقبل طبعا ده دلوقتي كان خالص الثانيه صفحه ابو رؤيه ما محمد ابن يعقل عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى هذا وعن محمد بن يحيى يحللن مشكلة سالم زياد سالم زياد لم تتخلق زياد في عرضه يجب محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن ابراهيم ايضا محمد بن عبد الله سنه اخر عن علي ابراهيم عن ابي جميعا عن الحسن بن عمر عن علي بن رياض عن ابي عبيده الصلاه قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن غلام وجاريه زوجهما وليان لهما يعني أبو ان يكون هناك افضل من اجل الجار وهما غير مدركين قبل اجل يل... ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان من اجل ان ان يكون ان ان كان فإن مات قبل أن يدركا فلا ميراث بينهم إذا مات رهما طفلا إرث ولا مهر إلا أن يرثون قد أدرك ورضي قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر أحدهما كبر وقصد بحث قال يجيز ذلك علي، إنه ربي إذا هو فكلم على آخر جادر جادر نفاته وكذلك قال آخر فقصد إنه موحي يبلوك حب من حب الله ذلك علي، إنه ربي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية الرجل أدرك والجارية بحثت قلها ورث النكاح الرجل وافق ثم مات قبل أن تدرك الجارية إذا الرجل أدرك ووافق ثم مات والجارية بحثت قلها أترفه ها إنجار يترد من ذاك الذي مات أوله. قال نعم يعزل ميراثها قدر. قال والإمام ميراثها يعزل من من الولد الذي أدرك أجاز حتى تدرك يعزل ميراث ما ينطوي بس حتى تدرك إلى أن تبلغ في الحجاب وتح عندئذ اذا وافقت على منك النكار... يقولون يعطوه اساسا وتحلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها التزويج يجب ان تحلف بالله أرضى حتى اخذ الارث أنا... وإنما أنا راضي لغضنا وعالفنا فلو حرفت خذت ثم يدفعوا اليليناء ونصف الماء والماء الماء نصف الماء باحتفالها قبل الدخول أطول أنهم مصير دخول ماتل ماتل زوج قبل يدفع بنا فنصف الماء قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ الرجل أدرك وبقى حي وموت الجارية ماتت أيرثها الزوج المدرك؟ قال لا لأن لا يرثها لأن لها مخيار إذا أدرك لأنهم مين لأن تلك لو كانت تبنوك هل كانت تقبل النكاح او ترفض ما معنى فهل سما ترفض عن بعض الموت فمن نكاح ما كان موقفا اذا كانت تطويه اذن الزوج لا يرفعه لان له الخيار اذا ادركت قلت فامكان ابوها هو ان تزوجها قبل ان تترك قال يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والنهر على الاب الجاري هذا كأنما يفترض ان ابوها زوجها قبل أن تترك وباقيها يبتدوا يفترض هالشكل، بقي طبعاً لا هذا ما تولى دكتور. إن إذن المهر على من قل, قل, قل قلت في إن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تترك قال يجوز عليها تسجيل الأب، ويجوز على الغلام والمهر على الأب الجريفي لأن الأب هو الذي فاروان. السيد الخوي رحمه الله يقول في المقام المصدر الوسائط الوسائق مجلد 26 لحسب طبعة آل البيت الباب الحارق من ميراث الأزواج الحديث الأول صفحة 219 قال السيد الخوئي رفا نحضر بشأن هذه الصفر كتب إنه لا يتم فيها النقل أصلا الصفر ما ممكن أن تفسر قناعة على النقل تدل على الكشف ولا بالمعنى الذي قاله السيد الخوئي والذي قال هذا لا كشف ولا نقل لا كشف حقيقي ولا كشف حتى يعني أن المعتبر مقدم على الاقتبار على الأقل بهذا لا بد من ذلك فإنه لا معنى لأن يقال أن الزوجية تتحق بعد إجازة الزوجات المفروض أن زوجها قد مات قبل إجازتها يقول كيف؟ كيف نفترض النابل؟ إذا افترضنا معنى افترض النابل أن في أنه حينما أجازت الزوجة يعني يأخذ بأحدها الفروع الفروع الفروع قائلت وهذه الهوان السيء المخوري يأخذ بأحدها الفروع وهذا الفرع النبي افترض, افترض ان الزوج أترك ووافق ثم مات بعد ذلك أتركت الزوجة فالامام قال قُب خلتك تقسم بالله خلتك بالله لم ترضى بهذا الزواج حتى ريال ترصد انما إنما راضية بهذا الزوال لغضنا ورعا فإذا حرفت يُعطى إفراد هذا يجواب الإمام ثم الشيء هو يقول هذا إذا حرفت يُعطى إفراد إذا قلنا بالناغر نعنا أن الزوجية الأمر تمنت بينما الزوج ما يتأصله في هذا الفرق الزوج أصلا ميت وبعد ادرك ونفذ ومات ثم الزوج أدرك الآن بعد ما الزوج ميت صراحة زوجته هذا ما ممكن اصلا فإذا هذا ينحصر تفسيره بالكاش ولو بدا كان معنى به كل شيء قوي فقد هو المعتبر ويتاخر بالاقتراب هذه خلاصه اسلال الشيخ القوي والذي اراه انا بشأن هذه الحواية. لأن هذه الرواية أجنبية عن بعض الفضولي أصلاً لأن سطر الرواية واضح في صحة النكاح أصلاح النكاح صحيح روايت ما هناك فروايه تقول اي منهما يدرك من حقه يعني يرفض فاذا رفع خطاه سطر قال سالت ابو جعفر عن غلام المبعاليه الذي وليهما لاهماهما غير متركن قال فقال أنكاح جائز أيهما أتركان هذا الخيار أي منهما يتركه نحن أن يبقى على النكاح وهو يسترتعت ما أن يبقى على النكاح أو لا يبقى ورب الأمور رب الألفة بالقبول بعد الظلمه ربطا ارتبت علي. صح سوف لن يكون هذا الرب الا فقرا تعبديا اكثر من هذا ما؟ فلم يكن المكه فضوليا اصلا لا يعتبر فضوليا لان المكه صادر من ولييه المرض و... متى لي ما صغيرين حكم الملي نار نعم شنو بعد كبروا لا توافقوا انه ان يخالف قد هذا مالا مطلق قد الفصول حتى نقوم ان نم هل اجازه ام غوايه لا ان يجوز كاشفة لانه ممكن أن يتم عقد النكاح بين جارية العريه ودايم ارادجين على الا ان روايه اقتلاء المحارب في موضوع الارث فلدينا روايتان المستطاني اسف انا خلافه هذه الروايه راه باط تصير في الشر بأن عند يوتيكا وي يقبلها بما لما اسس صحة المكاح قبل ان يرضى هذا وافق النبي بويه كان سكت لا تعذوه بالضبط. مسألة ربنا أنتها مو في القضية مصدق؟ هذه رواية ربعات، ولدينا روايتان أخرى بصد ترفضان بصدق ترفضان ترفضان، لدينا روايتان اخريتان ترفضان بصريح الكلام هذا فاهم؟ فتثبتان الارث فيما لو مات ما لو مات قبل أن يترك ما لو مات قبل أن يترك صد إذا أدرك من حقهما أن يرفض العاف لا باس لكن إذا مات قبل أن يترك تثبتان فالروايتان ما يجمي أولاً الصخير هو بن زرار يعني محمد بن يعطوبك لأنك من أصعابنا عن محمد بن يحف كان أحمد بن محمد عن إبن فضاء فضاء المواتف محمد كان خطأ فضاء عن القاسم بن قروة وهذا التاسم بن عروة لم يرد نص على توفيق ولكن روا عن مرباب عمير كثيران كذا هذا يتقل عن عبيد بن زرارة وهذا الثقة يقولون عن الثقة الثقة العين لا تبس القناة عبد الله عليه السلام قال سألت الرحم الصبي يزوج الصبي يزوج الصبي هل يتوارثا قال إن كان أبو ما هم التبان ذو وجعه ما نقام فنقم كيف حدث سأقال كان ممات تلك الوائدة ليس على أنه لهم الحق تقول النكاح أو رفع النكاح لكن إذا ماتش هل يتوارثا؟ قال لحظا لإدقان هما اللذان زرد يجعوهما فلعب قلنا يجول برام الآب فقبل أن يركاء الأب الذي زوج الدور بطلبك قال له الابو بيدي تزويج لكن بعد زواج يقول لك لا ينتظر ذلك امك يا اختراع اما ان يحمل واحده لكن الاب هذه روايه والروايه الثالثه ها ها ها ها ها ها ها مصدر ها ثانية من الرواية ثانية من الرواية الرواية هذه الرواية مصدرها ماية مجلد 26 وعشرين بحسب طبعة آل البيت باب دعش من زراعة الأزواج الحديث الثالث صفحة مهتين عشقين والرواية الثانية صحيح محمد حجع محمد بن مسلم أنا هناك قائد المنوف لو أن أحدنا ناقش في السنة دي الرواية اللي أعلن قرأناها دي. بسبب حتاصل بن قروة ولم يقبل ما نقود به من النام رواية كتن كأتبت عنها عن شخصين يدل على هذا فقالها لن فقالتنا رواية أخرى ما بنية هالشي وهي صغيرة من فخمات محمد بن الحسن بإستاذه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عميد عن صفوان عن علاء عن محمد بن نزل عن أبي جعفر عليه السلام في الصبية تذوج الصبية يتواركان يسأل الله يتواركان فقال إذا كان أبوهما الذذانين إذا كان أبا وهما أبا وهما من مقص الأبناء بينما مقص لا ولا شيء لا أبا وهما يعني أبو هارا وأبو تمك إذا كان أبا وهما اللذان زوجهما فنعم مرتفع فالأجل طلاق الأب للاخ أي أي ما من ذكره أستمع أحسن فنؤجل تكتونة الحديث في الغدج ها البصدر البصدر الوسائل مجملة 20 بحسب طبعة آل البيت الباب الثاني عشر من عطل النكاح أو ديار العطل الحديث الوحيد في الباب صفحة 200 و 219 هذا المصدر الحديث الوحيد في المصدر بس هذا المصدر بلين صفحات 292 وتسميل البحث غدا أدال شاء الله